ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ في اخي يجرونه اليه قال اذنا ام ان القوما اضضعوني وكادوا يقتلونني فلن تسني بالاعداء الا ولا تجعل غافر مين قال رب اغفر لي ولي اخي واذن خلنا في رحمتك وانتا ارحم الرحيم ان الذين اتخذوا العجل لن ينالهم غضب مني ذلهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك الذين يظلمون والذين عملوا السيئات متاهوا من بعد ذلك تَهُ مِن بَعْدِكَ وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِكَ لَغَفُورٌ رَّحِيم وَلَمَّا سَكَتَ عن مُوسَى غَضِبَ أَخَذًا أَنْوَاحًا فِي نُ وَجِئَهَ هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِي نُسْقِهِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْجُونَ وَاتَّخَذَ مُوسَى قَوْمَهُ تَفْعِيلًا قَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُرْجِفَةٌ قَالَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَنَا مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا صَابِرُونَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ تَهُمُّ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاكَ تَغْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ كُنْتَ إِلَّا فِي فِتْنَةٍ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين